Öster على ما فات والفرز التي فيما مضى مني وما يتقدم بالعفو والغفران وقبل توبتي أنت الرحيم ومن سواك سيرحم أنت, أنت الرحيم ومن سواك, سواك سيرحم جهرا دعوتك لم بأنني مذنب لكنك.